فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما وأصحاب الميمنة وأصحاب المشمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل كين عليها متقابلين، يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيين لا يصدع. هي ثمن مما يتخيون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِجْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْءٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وفاكهة كفيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش كرا عربا أتراب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال. وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يصرون مجموعون إلى ميقا فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشارب. خلقناكم فلو لا تصدقون أفرئتم ما تنوون. الاولى فلولا تذكروا فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرْوُونَ أَأَنْتُمْ أَنْ شَأْتُمْ شَجَرَةَ زَقُّومَ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا سبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم. فَهَرون تنزل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم ان تكذبون فلولا nin taj'aluha ila kuntum fa amma in min al muqarrabin farahu أصحاب اليمين، وأنما إلَّكَ نَمِنَّ الْمُكْذِبِينَ الظَّالِيمِينَ، فَنُزُلٌ مِنْ حَمِينٍ وَتَصْلِيَةُ جَهِينِ Biasmi Rabbika Al-Azim